أم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم يؤدي عدم صيانة العربة إلى حصول عطب ينجر عنه خطأ على الطريق خاصة بالليل أو بالطرقات السيارة يجب احترام المقاييس المضبوطة والمتعلقة بانبعاث الدخان والضجيج وقواعد تجهيز العربات